وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قال الله في هذا السورة يعني بيبين للناس تعالي يعلم الناس العذاب بعض الازاب يعلم الناس في التعامل كيف يتعاملوا مع الناس صوصا مع رسول الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قالوا تقدموا يعني تتقدموا أحيانا يأتي يقدم بمعنى, يعني يقدم بمعنى يتقدم هو. يعني لا تقدموا على رسول الله إذا يشتغل الله مثلا رسول الله يعني إذا حصل أردنا معرفة حكم في قضية لا تروحوا تسبقوا رسول الله وتسبقوا الله وتدلوا برأيكم يعني إذا حصل قضية تشتغلوا تعرفوا حكمها ولا بحرب تشتغلوا تتخذوا موقف فلاكن تسووه شي إلا بعد رسول الله لا كنت إيه تأخذوا آراءكم أنتم تتقدموا رسول الله يعني لا تحكموا ولا تبصروا في شيء إلا بعد إلا, يعني إلا بإذن من رسول الله لا تتقدموا رسول الله لأنه لم يكن كان يجي من حين يجي واحد سألوا شيء واحد ها كذا وكذا ما لا حق يعني ينتظر إلى إيه كلام رسول الله والله قلنا قضية خصوصا في من رسول الله بعضهم يجيها حل من عنده قال لا المفروض أن رسول الله قدوه شيء جديد بيننا هو المشرح إذن كل شيء ولا القرار قراره يعني ما لنا أي تدخل ولا لنا أي تصرف إلا بإذن الشرق ولا نعمل إلا إيش ما جاء في الشرق لذلك المفروض أنه لا يجي الإنسان يعني يفصل في قضيةه ولا يقول كذا في حكم ولا في أي شيء إلا إيش يسأل الأعلم والأشخ والخبير بهذا الأمر لأن يعني إنك يعني المفروض تنظر حكم الله لا تبس الحكم كأنت إذن لا تُقدموا بين يدي الله ورسول لا تتقدم الله ورسوله كأنه قال وأطراً معناه بين يدي والآن تقول أمام. أمام بين يدي الرسول يعني أمامه يعني لا تسبق الرسول لا تسبق الرسول في أي قضية لا تسبق في أي, في أي قرار واتقوا الله هذا الأمر ما هو أشهر اتقوا الله يعني, يعني إنه ينبغي عليكم أن, يعني أن تراعوا هذا الأمر وأن تخافوا من الله وتحذروا إن الله سميعا عليك التقدم بين ذلك معروف لكم التقدم على الله كيف كله التقدم على الرسول وتقدم على الله يعني إنك لا تبت في قضية ما تربسر الحكم الشارع فيها في كل الآراء لكن تفصل في قضية ولا تحكم في قضية ولا تكون سواء وكذا ولا في الحرب سبروا وكذا ولا دافعوا ولا يالله هجموا ولا يالله سبروا وكذا بسر أول شيء وش الشرع فيها إن رسول الله موجود فكذوه ولا في بسروا أرأي الشرع فإنا قال كأن المرأة حكم الله والرسول هو ممثل لله في كلنا أحكام الله قال هذا تفسير الإمام الهادي في السلام بعد التفسير يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كاريذنتم عند النبي فلا ترفعوا اصواتكم هي مرفوعه انت في حضره النبي اخفضوا اصواتكم تادبوا مع رسول الله لا يمكن في الصياح وحتى في ما بينكم لا جواب اثنين هيك كلموه لو لا تشاجروا في الصياح ورفع اصواتهم عند رسول الله لا هذا لا لك ذلك بهم يعني أنه المفرض أن يعني يسترم النبي ويهتم به ويعظم حتى أن الإذاة أنتوا بتكلموا عنده لو بينكم يعني بتكلموا مع بعضكم البعض لو ما بتكلموا هون خفظ أصواتكم بحيث أن إذاة تكلم النبي يجي صوته واضح بعضهم بيجي تصاوح لو لو هو النبي جابر ما أدا حد لا يصبح أصواتهم فوق صوته لا المفرض أن يقول يعني منخذبة هذا عند النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كذلك حين تتكلموا فوه لا كنت ارفع له في الماب بت... يعني تتكلم مع اي واحد يعني تكون ادب زياده مع النبي اخفض صوتك زياده انك تكلم النبي ما بتكلم مع اي واحد يعني يكون الكلام باستماع وباحترام طبعا بعض المواقف قد يتغير الموقف انك ترفع صوتك لكن احنا عادي الا لا يجو صوتك علي يعني مثل حين النبي بعيد ولا يجوش ليشيش وبالصجة ولا يتكلمك ما تش لا يقدر بها صوتك لكن حسب الحال يعني المقصود انكم كنت تهتموا بالنبي تحترموه وتعظموا حتى في الصوت طريقة الكلام لا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم ببعض يعني لا كنت صيح مثل حين تجابروا مع بعضهم الثال مثل اي واحد لا تكلم معه بكلام هادئ كلام مؤدب هو في الأصل لأن الأصل كأنه أقرب إلى, إلى البذاءة إذا هو أحد يرفع صوتك قال تجهر لهم يعني إذا كنت تجهر لهم مثل ما تجهر واحد كن خفض صوتك قال قال بعض المعبلا بيجهر كل بيوصف كما هو النبي بهدو قال أنت حبط أعمالكم قال لا تحبط أعمالكم لا تفعلوا هذا لجل لا تحبط أعمالكم يعني هذا ما يثالك إن الإنسان إذا فعل هذا الشيء مع رسول الله ما احترمه ولا ما قدره ولا تعامل بهذا قد تحبب أعماله يعني تنتهي كل أعماله مثل ما قصبره وأنتم لا تحرون إذن بيبين لنا أن هذا الشيء يعني كوارث أولا قد ينتهي عملك كله هذا الكارثة إن ينتهي عمل واحد كله يقول له بأبد الله وقل له متقيم وقل له مدري فمسنين يرفع صوته عند رسول الله والله يتكلم رسول الله بغير أدب قد تحبط أعمالك يعني تنتهي هذا كارثة أنها تنتهي وعند كارثة الثانية أنه ما يدري أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا ولا تنتبهوا وهذا أيضا خطيرة يعني قد يحصل أنك يعني تضرر ضرر كبير في أعمالك ولا يجي أمعك أي آجر وأنت ما تدري ما ينتبه لهذا إذن هذا أمر مهم ينتبه واحد يتذكر وشذي؟ يعني, يعني عند الله النبي له مقام كبير عند الله النبي له مقام ماهو منذ شخص فذي يستهن به أنه يجد أغضب الله والله يشتين يجي على له مكانه عظيمة فالله يعني لا يرضى أنه يعمل بأي سلوب ما فيه أداء فقال من تعدى في هذا الأشياء قال باتح بقى عماله وأن حدثت عماله حبطة يأتي معناها حبط انتهى وبعضهم يقولوا ماس بيقولوا حبطة الجمل ماس حبطة نحن أتاء بعضهم يقولوا فاللهجة في منذ قالوا لمها قالوا كان معهم عنب بحبط الولع قالوا يحبط المية والطيور قالوا يحبط المية وقلناه يعني بحبطها يعني قالوا بيتموت يعني بيهلك حبطة يعني انتهت أعمالهم قال انت حبطة أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يعظون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال الذين يعظون اصواتهم عند رسول الله يريد احبه وامنوا واتقوا من صدق وصبر يعني بيتحملوا اي شيء ما يمكن اي شيء. يعني يعني بيكونوا مع بادب مع رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني كانك ما امتحن الله قلوبهم حتى ظهرت منها ولا الله قلوب مجالهم امتحانك حتى يعني امتحان هذه يعني كانها تعرضت لمصايب حتى يقول جربت في ليه في جربت في كذا جربته في نفس هذا يعني كان الله راح يختبرهم في التقوى حتى اثبتوا جدارتهم وتقواهم لله او لله قال قال هؤلاء قال الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله لهم مغفرة وأجر حظيم يعني لهم أجر مغفرة أن الله بيرضى عنهم وبأيجي لم أجر ما يقدر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا أجرهم مثل هذا الأسلوب كان بعض العرب بعضهم صلصا بجبهنات بدو جفاه ما بيعرفوا العدل في الكلام يجي داعي النبي يا محمد وداخل في غرفته ويداعي من الشارع قال لا حتى النبي نفسه ما المفروض بكم يداعونه إذا أرادوا من نشيري علم ما يخل ورجع يكلمه قديه هو مشغول بشيء قديه هو الانائم ورجع يدعجوه يعني ما هو ما مثل باقي البشر يعني المفروض أن يتموا به اهتمام كبير فرقة ما به واحد مسؤول ما به جبنات عنده حارث ما يخلع حدي داعيله ولا حديث لكن مثل قال النبي المفرد نحن نستنبه ونحترمه يعني نكون مؤدفين في المعامل المفرد لا تكون دائما خارج من وراء الحجرات قال يعني من خارج, خارج الغرفة يعني من بعيد من الشارع أو من مكان آخر ذهوا في الغرفة قال يريعوا له لما يخذ هذا النبي ما هو مثل أي واحد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وراء الحجرات قال يعني الوراء المراد به هنا من خارج الحجرات لأنه كأن الجدر يواري يواريه عنه ويواريه عنه كأنه وراء يعني قد وراها الجدر من وراء الحجرات يعني من وراء الجدر حتى فسرها الإمام حسين بالقاسم من وراء الحجرات قال من وراء يعني الجدر من خلف الجدر فالمفروض قال هؤلاء لكن ينادوه ولا يدعاه عليه ينتظروا لما يخرج إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعجلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم لو كان أنتظروا لما يخرج الرسول وجيه سلام حتى كانت تخرج إليهم ما هو تخرج يعني إذا جابه ناس منتظرين إليك وخرجت إلى ناس يعني نحن جوبها يعني عدة جماعات منتظرها لخرج النبي وخرج النبي وذهب إلى ناس بعض, يعني بعض الناس فلا ترح داعيه صيح عليه قيع انتظر لما يجي ثلاثه لما يخرج إليك يعني لما يعني يفضلك لا تزعجه لا تذكد عليه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور الرحيم يتجاوز يرجع الإنسان إلى الحق وخلص يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبعهم فتبينوا هنا بأبين الأدب آخر هناك أدب الآداب مع رسول الله هنا الآداب يعني كيف نتعامل مع اخبار الفسات يعني إذا أي واحد يجي لك قال لكم تعمل يجي لك أي واحد وما هو صالح يعني ما هو مؤمن كذيب فاتك ويجي لك بخبر وتعمل على بعض الأخبار قد خصوصا الأخبار هذه خطيرة فإذا جاء لكم فاتك بخبر خطير لا تعملوا ببهو يلا الحين يقول فلان قتل فلان وإذا تعمل ببهو ترح تقاتل وترح والله يقول فلان بي سبكم فلان بذا فلح سنتقلون صدوا ورح, ورح تعمل به لا إذا كان الناقل يعني إذا كان فاتق وجاء أتاك بخبر قال لا تبين يجي لك على الفاتق بخبر خصوص الخبر خطير يعني في سبب مشكلة تبين الأمر كيف ونظر في القضية قال حصل, حصل القضية في عهد رسول الله أرسل صلى الله عليه وعلى آله قال الوليد بن عقبة أرسله إلى فهو كان لا يوجد هدايا نهير خصوصا بعد رجع الوهر بعد ما مات الرسول كفرة رسول الله صلى الله عليه وعلا إلى بني المصطلق قال ما يجمع الزكرة فهو كان يتناكز بينه وبينهم حساسية كذا يعني بين مشاكل فهو لا أصل إلى بني المصطلق قال لحين راهم قبلين عليه ثم جاءوا يلقوا راهم جاءوا يلقوا وارب كترنج ديشتا رسول الله قال يا رسول الله ارتدوا كذلك الردوق اشتي قاتلوه انا ماذا قال فاصول قال صلاته علينا عليه قال خلاص خليه وارسل امير المؤمنين الى اي الى حق المؤمنين بينهم لهم بياذنوا ويصلوا ولا يعني ما حارب بده كلمهم برمه وقالوا مستعدين فأنذر الله هذه الآية, الآية لا إيش يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبئين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما إيش يعني كي لا تصيبوا قوم وانتوا غالطين جمعكم خبر غلط ورجعت الدم أشد النظر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إما جمعوا فتصبحوا فتصيروا على ما فعلتم نادمين والله بتصبحوا يعني تتثفون بالندم في الصباح لان عند ظهر الامور مش غرض ان تصيبوا هي مفعول اجله ما بلا يقدروا حد لما يعني لان لا تصيبوا حد بيقدروا لا تصيبوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الخبر لا تصيبوا قنب جهاز. وبعضهم بيقدر كرهت ان تصيبوا وهي حال كلام يعني احيانا بيقولوا الايمان بيقدروا لا يعني أحيانا قلوا المراد لا ولو ما ذكرواها من ثلاثين أهم هذا الدرس للناس لكن يجي واحد أي واحد بإجاعة ويعملوا بها خصوصا فيما يؤدي حيث أنه قال إن جاءكم فاتقوا بنبأ هذا النبأ قالوا الأمر الهام ما هو أي خبر الخبر الهام إن جاءكم فاتقوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتوا من أجمال يعني ما جاءوا في الحكم <تص> أليس؟ ابلا ان تصيبوا هو مفعول الاجله يعني لا لا تصيبوا المعنى حذف مقدر لا لا تصيبوا المعنى يعني بيقولوا ان مصدره وله لام مقدره عبه لا نافيه, لا لا نافية بعدها لا لا تصيبوا تصيبوا منصوبه عند النون فانظار الفعل الخمسه من صفحه النون بان علامه قال أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم النادي قلنا هذا في درف فالحين الآن بنا لاحظ أنه بيجي مشاكل كثير وخلافات وافتراك بين النادي لجي الأخبار ما بيظل يجي واحد يقول لك الخبر ما هو مستر يقوله لك وإذن كون يتأكد واحد في الخبر يتبين تبينوا لي لا تحصل بينكم مشاكل لا تقصوا على أحد لا تعتدوا على أحد ورجعتم دموا تأكد كم من يجي واحد يقرأ على واحد يجي نهجال الخبر ورجع ينكشف ما يجاوزه فقالكم يتبينوا إذا كان الناقل فاسك؟ نعم، إذا لم يكن الناقل فاسك يعني ما هو أهل وكذلك بنا أخذ منها إذا ما هو أهل للناقل ما يفهم الكلام، ما يفهم الكلام ويجي يقول لك كلام فعني كذلك يتبين، يعني خذ منها هذا يعني بها كنت تعمل بالأخبار بسرعة خصوصا إذا كان هذا الناقل فاسك فقال يكذب على هذا ما هو بصير يقول الخبر كذلك نفس الكلام من من يعني من البلقيات عليه من العلة إيه؟ من يعني انك بقيت وليه. خطأ قد تقع في الخطأ نعم هنا قالوا كان عندما جاء الوليد وأخبر رسول الله أنه قد رسده قالوا ناس قام وناس قالوا يالله اشتوي يالله نرح نقاتلهم والنبي بقول لا وش مالكم قالوا لا الله نقدر قال الوليد والوليد قلنا لا يعني ما هو ما فيما بعد يرجع خرب جار الوليد جاهدي ولا عثمان والله يرجع عثمان على الكوفة وعلى البصرة يعني في العراق لا لا والله على ايش على الكوفة ويرجع كان بيسكت ويفعل المنكرات ويخرج يصلي فهم كان الخليفه هذي يعني ولا الوليد يصلي قال خرج مره يصلي بمو ذكر يصلي بهم فجر دق اربع ركعات ورجع والجاء قالوا اي قالوا بدكم حدا زيد حد بدكم بأجر خيرات قال أزيدكم إلا هذا من مساوى بني أميه هذي إحني ولوا مثل هؤلاء الأشخاص هذا في حسد أثمان ما قلت ولوا بني أميه هذا بني أميه حسد ما عفو أفضل هنا قال قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم قال يعرفوا يعني أولا لاكن إيش إذا جاءكم فاسق فتبينوا ويعرفوا ان الرسول فيكم يعني, الرسول فيكم يعني الرسول ما عادكم الحين حالكم كل الله يعني انه قدر الرسول في رسول الله انه يغذي هذا القوم قال خلط من الناس انهم يفعلوا كذا حين يجوا بين الناس يعني حين يجوا به يقوم بالشريعة فلا يحاول الناس بغطو على بل يأخذوا منه هذا الاحكام قلنا في الواقع دائما يعني يعني مثلا هذا في عهد رسول الله في غير عهد رسول الله عيجوا به مثلا عالم كبير ورجع يجي ورجع نجسي وقول له يالله ما بلا نسوي ولا نسوي لا قال ان احنا ندري ان احنا ان احنا سبع شرع الله فعلا من الشرع الله المفروض والذي يقدم فقال واعلموا أن فيكم رسول الله فالمفروض تتبعه ما, ما, ما تحاولوا أنكم تفرضوا رأي ثاني ولا تغيروا رأيه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الرسول لا يقول لكم ناهي في كل ما, ما قلتوا بس إنكم يجي لكم مسائل ومشاكل العنت والضرب بل أشد الضرب يعني تبررت ويجي لكم مشاكل ومسائل لأنه ما لكم حياة ولا لكم استقرار إلا بالشريعة فلا بير لا لكم النبي وش ما بدكم إنه من يصيبكم الآش يعني الفساد ويصيبكم الضر فعنيتهم قلنا لكم يعني تضررتم بل ضرر الشديد بيقولوا العنس كما اكتثرت يد واحد ورجع جبرت ورجع تكتثر ثاني مرة قالوا ها العنس زي حين تكتثر بعد ايش بعد جبر يعني بيعده أشد يعني إنكم بات ضرروا كبير يعني اعرفوا المصلحتكم وحياتكم وراحتكم في متابعة ما جاء به الله لانا فيكم يتتابعوه مع ما Trustee ع節目 ت tamaوげوا لهية هاي اشرها وتفرضوه عليه وعلم Öعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر mahdoll أن اكتب لوه يقل لكم ناهي يجي لكم خرض ولكن الله حبب بإليكم الإيمام لكن الله يشتي لكم الإيمان ويف accord كله tracking 1 yıl الحبب في أهلكم الإيمان. الإيمان والدين يلال لكما اتطيعوا في كله بيع proceeded لكم آجر ويجي لكم الثواب وجي لكم حبب إليكم يعني الله رقب لكم إنكم تمتزلوا إيش ما جاء بهم الرسول ما جاء بهم الله حبب إليكم الإيمان أشتري الصدرات ينوس إشتري إنه ذا الحين يعني بيقول لكن الله يعني أنتو يعني بيقول أنا مثل ذا الحين أنا فيقول البشر بيجو بعض المرة يشتوذفين يشتو يعني آراء يفرضوها على ما ينظروا إلى الشرق فالشارق بيقول لا المفروض أن ينظروا إلى الشرق يجروا بالشرق من عند ربي هذا هو الكلام رسول الله لكن كأن الغلط هذا شيء اعلموا بالشرع من ربي أراد أن تعملوا والشرع هذا يعني لو ما يجي الشرع ويجي على طلباتكم على رغبتكم في يعني حل الأمور إنهم يجي لكم أضرار كبيرة لأن من تعرفوا بالمصلحة لكن الله يشتي لكم المصلحة فجاء لكم بحلول هو أعرف بالحل الذي يناس لكم بالمصلحة تكم فالله يجي بحل على حتب المصلحة فلذا حبب إليكم الإيمان يعني أنكم كنت في كل ما جاء به حبب يعني رغبكم في هذا لأن في مصلحتكم فرغبه لا رغبكم رقب فيه قال إذا طعت انت الله إذا فعلت انت كذا انت كذا بأجي لك أجل كبير فقال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والأسيان قال لكم الكفر والفسوق والأسيان هذا يعني أي نفركم منها نهاكم عنها وحذركم منها وتوحدكم عليها الكفر واضح والفسوق هو من الدين وعدم خلاص كنت فاسق لن يتباهل في الدين الفسوق هو الخروج أفلاً والعثيان المعصيها لا يمكن إلى هذا الفسوق لكن هذه معصيها مع ذلك كرى الله حتى أقل من الفسوق الفسوق كأنك خرج من الدين يقولون فسقة الثمر خرجت خرجت من مكانها فالفسق هو الخروج من الدين والاثيان ما معناه ان من الدين لكن هو ايضا اي يعني حذر الشرم قال كرها اليكم الكفره والفسوق والاثيان اولئك هم الراشدون هذه يفعلوها هذه ايش هذه يمشي سلوم ما جاء به الله ويتركوا ما حرم الله ويقدموا ما جاء به الله على ايش على كل شيء ما ما يجي ما يعني يقدموا اراهم على كلام الله فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم الحين يحبب اليهم الايمان وطاعته والامتثال الأوامره حتى لو كان الأمر يعني لو هو ذيرا في فيها الضرر على نفسه مثل حين يجيو بحكم ومثلا رأي الشرع أن هذا الأرض ما هي ما هي يرضى واحد في هذا الأمر ويدر أنه باجي لها أجر حين يمتثل الأحكام الله وباجي لها أجر يعني ثواب كبير وجاءه في مفرحته هذا إذن عندما ينعم الله علينا أي حبيب إلينا الإيمان يعني حبب الينا ان احنا نفعل الاشياء اللي في صالحنا ويكره الينا على الاشياء اللي باذلنا كذي نعمه كبيره من الله ولذا قال فضلا من الله يعني حبب اليكم فضلا من الله ونعمه قال الفرق بين الفضل والنعمه الفضل بالنسبه لله ما الله في حاجته ولا يجيفه فكان شيء فضل من الله يعني في في لكم يعني انت في حاجه اليه بالنسبة لكم هو نعمة، لله هو فضل يعني ما هو في حاجته، وأنتم مستاجين فأنتم مستاجين لهذا الأمر، والله ما هو في حاجته فضل من الله، تفضل منه أنه جعل لكم هذا الشيء، أنكم يعني ونعمة كبيرة عليكم، إنكم أنه يعني يعني المفروض أنكم تفعلوا ما أمر الله به، وتتركوا لجنة في طالحكم حتى في الدنيا أما أنه عادي يقول باقي إذا ما أمر الله باقي يهب له السواب كبير وذي يفعل ما حرم الله باقي عاقبه فعذيه أيضا نعمة كبيرة لكم يعني يلزم نابله في صالحنا والله قال والله عليم حكيم ألم بكل شيء يصلحكم بمصالحكم أحرف منكم فلا واحد يتقدم رأيه يعني لو يعني ولو رأى أن الشرع خالف رأيه في المفروض أنه يقدم الشرع في كل شيء وحكيم ما يمكن أي شيء كل ما كان ما أتى به الله فوالصواب الى هنا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجرات آية رقم تسعة صفحة خمسمية وستة رقم تسعة صفحة خمسمية في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن طَائِفَتانَانِ منِنَ المُؤْمِنِ نَكْتَتَلُ فَ طلح بَنَهُماَا فَإِم بَغَتْ إحْدهُماَا علىلَى الْ الأُخْرىََقاتِلُ الَّ تَبْغحَتاتَ فيِي أَلى أَممرْرِ الله فَإِمهَا أَكْفَى طْلِحُ بَيْنَهُماَا بِالعَدْلِ وَجْستُ إِ اللهَا يُحِبُّ الْ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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله هم الصادقون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 إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اكتتلوا نقول الآية السابقة هي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين يعني سبق هذه الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبع فتبينوا قلنا لأن قبول الأخبار وعدم التحريفها يؤدي قد يؤدي إلى مصائب ومشاكل من ضمنها القتال بين الطوائف فلذا ذكر الله قال وإن طائفتان يعني أنها رتبها بعد تلك الآيات يعني قد يحصل يعني مشاكل وقتال بين الناس بسبب الأخبار والإشاعات الكاذبة كيف نتعامل مع هذه الأحداث قال وإن طائفتان من المؤمنين إذا كان هناك مجموعة مجموعتين من المؤمنين سكاتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال كان القياس يقولوا اقتتلتان الطائفتان لكن لما كان في معنى الطائفة في معنى الجم عملها بحسب المعنى قال أنهудهم أفراد كثيره يعني أفراد في الطائفة قال اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما افلحوا بين الطائفتين يعني لا تتركوهم وهذا واجب الامر قلنا وجب واجب الناس ان يسرحوا بين الطائفتين يعني يذهبوا الى الطائفتين ويوقفوا القتال ويبين يعني يحيفوهم ويبينوا لهم يعني ايش ضروري يتوقف الايش القتال بينهم ويبشر كيف يحلون ايش المشكله اللي بينهم فافلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى يعني ما يعني رفضت إحداهما الصلح وقامت بالاعتداء على الأخرى يعني ما أرضي تتوقف بغت على إحداهما على الأخرى بعد أن حاولتها الاصلاح فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبقوا قللوا مقاتلوا أنتم قاتلوا هذه الفئة الباغية لأنها ما أرضيت تلتزم الصلح ولا أرضية تتوقف ولا أرضية بما يعني أن يتم بهما الصلح ورسنا مأمور بالإصلاح لذا كان طائفة من المؤمنين لا. لا ما, ما ذكروا للمؤمنين نعم البائرة منها البائرة منها لا يقول لهم مؤمنين من فروض إذا بشي إذا معاهدين يقول لهم حكمهم قال يعني ظاهرها نعم إذا قد يستطيع عن ناس إذا من يستطيع طبعا ما, يعني ما هو إصلاح يعني قد ناس في أهبات ترتفلح ترتفلح حكا في الأمو ترتفل غير فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبقي حتى تفيء الى امر الله يعني اذا رفضت احد الطائبتين السرح وهاجمت الاخرى قال فان بعد احدها على الاخرى وهاجمت على الاخرى فقاتلوا قاتل الذي تبقي حتى تفيء يعني انها رجع رجعت خلاص وقفوا القتال وارجع الى الصفر حتى تفيء إلى امر الله تفيء يعني ترجع كانوا يقولون الفيء بسم فيء ان معنى رجع بعد يعني أن تصل الشمس إلى أيه؟ يعني عندما تشرق الشمس يأتي الظل يطول, يطول, يطول ورجع يتراجع بسمه أفي يعني تعني بيرجع فقال حتى تفئ إلى أمر الله هذا الذي الباغية ما بعد الله أخير ما <تصفيق> نعم فقاتلوا التي تبقي حتى تفئ إلى أمر الله لما ترجع إلى أمر الله يعني إذن المفروض يعني نفهم نحن أنه كنج قادت صلحونك تضعونهم أمر الله فقاتلوا لما ترجع إلى أمر الله وحتى هذا في امر الله فان فاءت ذا رجع رجعتها فاذلح بينهما بالعدل رجعت الحوبينهما وقال بالعدل يعني بالحق بس ترجع تود لا قال مثل كان فاءت مبلغ فاءت الحرب يعني ما عاد يعني اول هي رفضت ان يجي هذا وحاربت فقالت له هذا ما ترجع هذا جراب من عند الله يعني انها الصرح ترجعي له ما جا تقول تفاء ان هذا تصالح وتعمل اي امر الله لكن لا يوجد معنى أن هذا خلاص ترجع إلى ما عيش إلى الصلح وترضى بأمر الله خلاص تقول أن ترضى بأمر الله وإن ترجع تحكموا ماذا كسا بعدها قال فإن فائز فأصلحوا بينهما بالعزل أصلحوا بالعزل ذلك الإمام الهادي بالحق يعني إذا كبه اعتداء من فئة من هذا الفئة الباقية تحملها حملها ما قد جرى من عيش يعني مثل قتل ولا أموال ولا في حملها من بعد الضربة نعم من بعد ما يعني ايمن بعد ما عرضوا عليهم الصلح ورجع تبغي هنا قالوا فرق هنا اول مره ما قال اصلحوا بينهما ما ذكر بالعدل يعني وكانهم لا يبغاو هم يوقفوا بعدها قال فين باغا احداهما فكاثر التي على الاخرى فكاثر التي تبغي حكاتها في الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل ده هنا بالحق يعني ما هناك با يدموا الفاء الباغيه بعد ما عرضوا الصلح بعد ما عرض الاصلح ورجع بغت فئه بيرموا بالخسائر يعني يعني يباقوا بهقتله ولا لا خسائر ما تديها بيرموها بقى... قال هذا بينهما فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا يعني... أي... العدل يعني طبقوا ايه العدل القسط هو العدل وبها القسط يقولوا القسط بالعدل واقسطوا لا واقسطوا لا اشتيوا اكسد يعني اصلحوا بينهم ما بالعد واكسدوا يعني احكموا بالعد له في اموركم جميعا في كل شيء الله يحب المقتصدين في كل اموركم في كل شيء واكسدوا قلنا رحم يعني عدل فقالوا من قسطة وقسطة معناها ظلم قسط معناها جار وظلم وقسطة قالوا الهم لها جار الجار فعدل وهو قسط القسط هو العدل و القسط هو الجار فالذي قال أما القاسط هنا فقالوا لجنهم أنه يتخالط واحد بينهم يعني الحروف الثلاغة القاف والسين والطاق مشتركة لكن قسطة معناها ظلم و يعني ايه القسط مثلا بكثر القف معناها العدل والقص بفتح القف معناها الظلم قصدان عظيم ايش يعني ايه وقصداب ايه ربما مشترك بينهم مثلا بيقول القاسط القاسط قلنا قال ام القاسطون قالنا اسم الفاعل من ايش من قسط يعني من الظلم فكان وجهنا محطبه ما يصير اذا معها اخرى والمقصد هنا قالوا الهمزة في أقصط يعني أزال الجب في إذن المقصط يعني أديلوا الظلم وحكموا بالعجل إن الله يحب المقصطين نفارك... يلاعي... بقرر... إن... إنما المؤمنون إخوة قال يعني هذا المفروض هذا الواجب عليكم تسلحوا بينهم لأن المفروض إنما المؤمنون إخوة المؤمنون ما هم الله إخوة ملاحظوا هنا بيقولوا حصر انما المؤمنون اخوه ما هم لا اخوه يعني انا انا اعتقد هذا الحق يعني انكم هذا الامر على كل امر يعني على الاخوه في الدين هو واخد يعني ما هم لا اخوه في الدين يعني الغوا كان اخلك لو كان قريب لك الغيه اعتبر الحق هذه الشرع ويعتبروا جميعاً إخوة لك في الدين إخوة لك في الدين فما هم الله إخوة يعني إلقوا كل الأتبارات وحاولوا أن تحتكموا إلى الشرع والشرع يعني يجعل الناس إخوة متأخين على عزام نظام محدد حددها الشارع إنما المؤمنون إخوة strength of making if people have not been sitting there 그래도 best of them butÖ He says قال that if you say healthy, or booster your younger people He says good luck all the في Hospital of our Folds People say 전� Aí in 아 civil they think that من they pray to a two, then Tyson will suffer hisIV then if they pray not فقال انهم عباره عن اخوتك وما هو لازم عليك تصلح بين اخوتك الا قد اولاد يشتك صار بينهما فان بغت احد فقال انما المؤمنون أن انا اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله في الصلح يعني راقبوا الله يعني واحذروا احذروا من المال واحذروا من الظلم واحذروا من أي يعني من اي يعني حاولوا ان بكل ما تستطيعوا بكل حذر ان تطبقوا شرع الله هذا قال اتقوا الله لعلكم ترحمون يعني إنه خطر هذا الأمر ينبغي أن يتحذر الإنسان فيه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم أيضا احنا قال لا يسخر يعني احنا قلنا الله لا قال إنما المؤمنون أخوه المفروض أن احنا لا يعني نزيل أي شيء يفرق بينهم إذا جاء بهم مشاكل يعني أجنس لح بينهم وقال أيضا لا كن نقبل الأخبار السيئة والآن قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أيضا مما يسبب الفتن والمشاهد السخرية يعني ارتباطها أو ترتيبها السخرية حين يسخر ناس من ناس بيجي بينهم تولد بينهم شيء من الكراهية وكما شيء من الكراهية بيجي أي شيء أي زبب وأثار بينما لي الفتن فقال الله يعني بنبهنا إلى آداب الإسلام وكيف نتعامل مع بعضنا البعض قال لا يسيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم هنا كلمه قوم المراد الرجال كلمه قوم لانهم بفم مو بايش يعني بالبيت قوامين على النساء فلذا قال لهم على النساء لا هي خاصه بالرجال ما بالاحيان تغلط تستعملهم جمعه ولا اخرا هي خاصه بالرجال فلذا قال يا ايها لا يسخر قوم من يكون خيرا منهم ولا النساء من النساء لا يسخر الرجال من الرجال عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكوننا خيراً منهم هنا قال قال الله يعني بنبهنا إلى شيء قد نحن نتبعه سرطة ونساهل فيه جداً أنك تتحدث تتكلم يعني ترحك على أخوك ولا تستهزئ به ولا يجيو قصد يعني تنقص منه السخرية هي الاستهزاء وقصد التنقص من الشخص في الكيف ذلك لو ما بلاب كلمات بسيطة يعني كيف ذلك ما قفير جور ولا كذا ولا دمين ديادة ولا سروا فيه ولا دستكال يعني الاحتجار هذا سخرية الاستهزاء والاحتجار وحيانا بطريقة التنكيس تعملوها فقال لا يسخرقون منكم حسى أن يكونوا خيرا منهم يعني ربما يجوا هذا ولا المسخور منهم أفضل لأنهم لأن في الواقع يعني ما يعني الأذيبي يعني يعني أذيبي حكم هذا المعيار في الواقع هو الأشحة الصلاح عند الله وما حد داري من هالأفلح أنت بتستهزئ بشخص وقد يجيه أفضل منك كذب وعندك ما ما تداري فقال لنبهنا الله قال يعني عساء يكونوا خيرا منهم يعني توضعوا قد ربما يجيه أفضل منكم إذا كان هذا لغة شاب نستهزئ بها في أمور ديني يأو فيما تعلم منه الله لا. لا لا لا ما يأمر ديني من يقول يقول بدي يقولون قطورنا لا لا ولو ما يقولون الدينية ولو قد يقولون شكله يقولون بسرق ماذا هو الشوق فيه وكذا وكذا يعني تنفر منا وتنقص منا حتى ذاه قال المفرض أنك يعني بدي يقولون قطور منك يعني قل لك العبرة لمن ثباث المكان حين تستخر منا و يعني كأنك أرفع منا قال لا الرفعه ما هي لا بالشكل ولا بالطول ولا بالعرض حتى هذه الاشياء كلها شيء مخلوقه لله تسخر منها الجن وشو وهذه بركه والله ولا تخرب منه انه انه أعرج. ولا انه اعمى ولا إنه والله يجعلك كذا تسخر منها الاجل هذا الشيء وتستمتع فيه فهذا ايش نهى قال وش نبهنا الله انه في الوضع السخريه وفي معنى الامتحان وكانك ارفع منه وتترفح عليه فقال لا لا ما, لا ما بتقول في هذا الخسره تقصد معنى هذا الشيء ان بتسخر منه يعني بذنت اي افضل منه يعني كان هذا الخط الله جعلته جعلت جعلته سامج ياه بالشيء ما الشيء اتباع يعني كان حتى يحتاج ما بنا علاقه بالله سبحانه وتعالى ولا كون قديم مهمشانه ما كانت هو الله بيقول اذا لا كنت تتي تتناي يعني تسخروا من بعضكم الثاني باشياء انتم تحتجروها ولا تفجروها ولا انتم تفجروها مثلا يعني الدمام مثلا يعني الآيس شوء المنظر يعني ما هو منظر جبيح ولا كذا لا تتخر منه ولا جدا لا خلقت الله خلقته كذا الأذيس ال ال تتخر منه يعني حينجه يعني بعيد عن الله والله مجرم الله أما يعني فلا تتخرقت يكون هذا أفضل منك يعني أنك أنت بقيت كثيرا قال لا تتخرقوا من قومين عسى خيرا منهم قال لهم بالله يقول يعني ايش قالوا يعني مرة طرف النساء بعض النساء رسول الله وبعض النساء رسول الله يأشر لها عنها يتحاك فيها يأشر الذي عنذه يعني بيقولوا كذا يعني أنها قصيرة يأشروا أنها قصيرة وارجع يأonas في رسول الله صلاة الله عليه وعلا علي يعني أنك يặفnik يأتي فيهم شيء يعني أنك تحاول تكون كاف They just use مثلا النساء تحاول تقول أنها قصيرة يعني أنها אيف ما هي ذا يعني أنها تنقص منقدرها راده سخريه بعض قلنا خصوصا ان نكون يعني اي بطريقه التنكيث لا في الكلام والضحك ايضا لاحظك الحين قال, قال قالوا إن الله قال لا يسخركم من قوم. ما قال لا يسخر احد من احد مع ان المفروض لا يسخر احد من احد قال ربما ان كان الوضع بيجي مجامع كبيره ويسخر ناس من ناس وقالوا بعض حتى ان يعني السخريه والسخريه ما بيجي يتخر ما يسخر الله عنده ناس وهم يضحكوا ويزاعجهم بذيار فقد دخلوا في هذا, في هذا يعني حتى على المشاركين يعني كان السامع والمستلذ بهذا الكلام والمستلذ والضاحك كلهم بيدخلوا في هذا القبيع من هذا المقال إذن ولا لساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلميزوا أنفسكم اللمز قالوا هو الطعن باللسان يعني تأذيه بلسانك تطعن فيه بلسانه هذا اذيه باللسان هذا ولا لا لا تلمزوا أنفسكم. يعني تركيف عبر عبر عن المؤمنين بانهم انهم شيء واحد يعني انك انت تلمز اخوك انك بتلمز نفسك. لا تاذ لا تؤذي اخوك لا تؤذي اختك بالتكلم بالكلام ايش لا تتكلم فيه لا تؤذيه حتى لو ايش يعني بتكلمه تكلمه لا لا تلمزوا لا بعضكم البعض بايش بلسانه. اللمز هو الطعن قالوا باللسان الطعن يعني انك تب كلام حاد فيه يؤذيه او تكذب عليه او تجن عليه الدعايات او ت... كل لها اي كلام يؤذي هذا اللمز باللسان لا تلمزوا المؤمن لا قال عبر بأنفسكم اشتري نفسك المفروب انك تهتم به ذل ما تهتم بنفسك ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب حتى هذا المداعه بالألقاب التنابز بالألقاب قال الإمام أبو الفتح الديلبي في المرهان النبض هو أن تسمي أخوك بشيء يكرهه أو تدعوه بذلك الاسم هذا اللقب الألقابة يضعها بعض الناس يتعبونه في اللقب ويتألم بي منه يكرهه لا يوجد لك أنك دائمة أي لقب لأي شخص لا يوجد لك أنك دائمة إذا هو يكره قال لا تنابذوا بالألقاب هذه كانت من عادة الجاهلية والله بينبهنا يعني بعض الناس بيرجع هذا الامر ويعند يساهل فيه ويهابون لقب خوف الواقع اذا به لقبه هو عادي ما يعني ما بي يعني يش ما بيفجر ولا بيقلق وراشي ما بيتاثر بس ما هي مشكلة. لكن حيجي يكون هناك يعني تاذ عندما يكون هناك كراهيه من الشخص فانت ايش فانت لا تدعيف اي اسم هو يكرهه ان نفهم اني قصده الالعاب الاصيحه من دوله تنافس يعني ايه من النب ولما الالقاب في في الواقع الالقاب تتكون اللقب يعني الالقاب خيره الالقاب فيها مدح ايه قال ان من حق المسلم على المسلم ان من حق المسلم ملخ يوم اني انا سهل الشيء شن... لأنها تدعيف مزيه وجوه حقيقة سهل مزيه وهذا أقاسي المؤمن؟ هذا كلام في المؤمن نعم <تصفيق> يعني بيقول لكم أنتم المؤمنين يعني كيف نتحامل بعضها؟ يعني بيقول للمؤمن حرمة كبيرة ويجب أن يحافظ الناس على علاقاتهم على المؤمنين على العلاقات ما بينهم حتى قال بالنسبة للايش؟ قال وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ لَحَدْ يَدْعِي أَحَدْ بِالْأَلْقَبِ يَكْرَهَ وهذا فنران يعني كثير بيسهلوا فيها مع انه يعني نهله انها حرمها حتى هذه بعدها قال بئس اسم الفسوق بعد الايش بعد يعني فاهله لو نتاملها يعني ان فربما بهذه الافعال هذه المخالفات هذه ما فت اما السخريه واما اللن واما التنابذ بالالقاب فأنت يعني بت بتخرج نفسك من الدين انتم مؤمنين يعني قال يا, يا ايها الذين امنوا لكن حين ما ترتكبوا هذه الافعال اذا ارتكبتها او ارتكب شيء منها فتا انك من الدين يعني وما اسوا أن انت خلي انت بعد ما كنت مؤمن يقدس مك يقدس انك يعني ما اسوا هذا الشيء بئس الذم يعني ما اسوا ان تكون فاذكانه يعني كانك با تصبح يعني با تخرج من الدين اذا فعلت أنت هذا الامر يعني لا يستاهل الناس فيها بئس اسم الفسوق بعد الإيمان يعني ما هم مناسب يعني قلت آمنت وقلت صبرت ورجع يطرق عليكم اسم الفتك وتصبحوا من أهل آيش الفتك ما هم مناسب ولا يلي وما أسوأ هذا الأمر بئس الاسم الفسوق وبعد الإيمان إذن اتركوا كل مغالبة كيف بئس الاسم الفسوق؟ هنا هم بئسة يقولوا فعل آيش للذن يعني يقول ما أسوأ والفسوق هو المخصوص بئس الاسم هو فاعل والفسوق هو المخصوص، يعني مبتدأ يعني الفسوق بإسال بإسال، ما قال لكم أو لا؟ يعني حين السياق بهم بالمعنى يعني أي واحد إنه يسمى أفاسك بعد ما فعله، يعني بس يعني ما أسوأ هذا الأمر ونتهم من نحن؟ حين السياق بهم، يا أيها الذين آمنوا، وقالوا يا أيها الذين آمنوا، ولا تفعلوا هذه الأشياء وقلنا، كأنه يقول، إذا كنت فعلتها كتبايا، خروج من الدين وخرج من الدين ما هو يعني ما أسوأ منه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هذا يعني شيء وإن كان في احتمالات أخرى يعني بعض الفصلين بيقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني حين تدعي واحد باسم فسق يا عاصي يا فعل يا كذا يعني ما أسوأ هذا الفاحش أنك تتهم أنه تدعي بشيء يقتضي فسقه هو مؤمن لا لا، كراهة المدعو هو المدعاس لأنه يعني هو المدعاس لأجل الأذى إلا هو لجل, لجل الأذى أجل الأذى الخير وماذا يكره؟ لا، سهل إذا لا يعني كأنه من باب احترام الناس اترام يعني العلاقة هذه بي بينهم يعني قال كذا، فسرها بأنه قبل فتح الديرامي قال أن تضع له من الألقاب ما يكره إن شيء يكره هذا قال التنابس بألقاب، سمى كذي، يعني جعلت تعرف له لا ملانه ما هو منه التنازع في الالقاب يعني لا تقول له يا ابير المؤمنين ولا لا تمدح ولا يا جن العابثين لكن الظاهر له ظاهر هي هي لا اقول يا عابث لازم يعني الظاهر يعني بئس الفسوق وش يعني الفسوق يعني الحين يسمى انه قالو تحتمل عدة معاني انا بلاقي الظاهر يعني بيظهر لنا المعنى انه يعني ما اسوا بيقول لا تفعل كذا ولا, ولا ما اسوا ان ان تسمى فاسق بعد أن كنت مؤمن انت ما ايه ما بك لا تقعدوا ما عبيك أنت ما عادك ياني على لا ما عاد على شيء اذا قده هو عادي عنده ما عاد لا ما عاد ما عادك انت ال... يعني ما عاد زين وراجل لا لو كونه بيضره لا. كونه بيضره هذا المقياس عندي ما ها قال سير ومن لم يتب اذا اذا هذه الاشياء المفروض إن الإنسان ان الانسان يتجنبها واذا كانت تقع فيها في يوتيوب قال ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون ففي ما يثم من هذه الاشياء هو ذو ولم نفسه في ساعه اذا يعني في بعدك انت على يا ايها الذين امنوا كثيرا من الظن ايضا من آه. هذه الايات قلنا في هذه الصوره فيها احكام كثيرة تفيد تقويه العلاقه بين افراد المجتمع من الظن هذه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم كثير من الظن ففسروه قالوا الامام الهادي الظن السيئ بالمؤمن أن تظن بأخيك المؤمن شيئا سيئا هذا الجمله يتنب. اجتنبوا كثيرا من الظن ما هو ايضا لا ما هو أي ظنه لا يعني أن الناس يقدر عنه يظن هل أظن أنه يجيك يا أولا أنه يحصل كذا؟ لا الظن السيء بالأش... بالأشخاص ذلك تنبه كثيرا من الظن ولا ما هو مؤمن؟ لا في المؤمن الظن السيء بالمؤمن بمن عرفته أنه مؤمن هذا أنك تظن فيه الظن شوء؟ هذا يعني لأن أحيانا جلبه إنسان أنت تعرف أنه مؤمن ومستقي وأنت ما تعرف أنه لا كل خير وضعت منها حاجه وقفترت انتهى انها ما, ما هي اكيدة ما هي قد تدل بالأجل يعني ما كانت فيها دلالة على انك تخرج ورجعت لظن فيه ظن سيئ وستقد انقل وكذا هذا ما يجب لك بهذا الظن يعني اذا, كان اذا كنت تعرفت تقواه وفضله وإيمانه ورجعت لانه سمعت انت عنه ولا رأي انت فعل فعل فعل تتهمه لان احيانا يعني احنا يعني ايش بن يعني, يعني بن يعني بن اي فعل بنقول اوكيد لنه يشتي معي مع انه بايش بر احتمالات كثيرة احتمالات كثيرة انه ما فيها ايش ما هو فاسد لكن ما بن فلأ فلأ لكن بنضعف يعني نبني على الاحتمال الاسوأ قال رسول الله حتى انه قال تعول لأخيك المؤمن نفو سبعين تأويل يعني دار انت بي فعل كأنه بيخطيه ولا بيخطيه معصيه فتأول له يعني اكثر من, من سبعين تأويل بايو كذا بايو كذا احتمال احتمال لا تبني على المخراف إذا كنت تعنف بالفضل والإيمان هذا اذا الذي نهى عنه هذا بي لان لان لو كل واحد يكون هكذا تقل العلاقه بين الناس وبيجي منها يعني شحناء وكراهيه فاذا هذا من ما يجير التفرجه بين الناس فقال يا ايها الذين امنوا وتنيبوا كثيرا من من الظن ان بعض الظن كثير يعني لاني يعني هو بعض الظن اثم كثير من الظن حاول ام لا تحتفي لا تحصل الايش في هذا الظن أو من, من هذا كثير من يعني بالنه في الله ربما اجوا يشتينك ما اجى من الظن لان بعض يليكتسل من هذا الشيء كل شيء من السيئه بي نفسي اكتسيده جدا اي ان كذي هو كان ابا انا كثيره فجت هذه افن السيئه قلتني بكثير من الظن ان بعض, بعض الظن إذن... ها... ها قالوا بعضهم خلاص ما عد احنا ظانين اذا نشتي ندري واحد هو فعل ما اتى ولا ما كون راغب بدل ما ونفئ باكون راغب الا قلنا كل هي الا هنا على الله لا ولا كنت راقب اذا عرفت ان شخص انه مؤمن وفاضل وتديفخر لا عتقبل فيه يعني لا تظن فيه لورين في فعل ولا تحاول دور للعيب تراقبه وتحذر كيف لك تدري به. لا ليك تدربه لا قال ما ما ما ما هو مطلوب منا بل العكس مطلوب منا نتجاهل مطلوب منا نتجاهل عن ايش عن ما هو مطلوب مننا أن ندور نحن ما كلفناه ربي ندري بفلان قلت لك أن الحرام لا يجب أن يضل على الأشياء وقد ضل نضل عنكم هاي بلالة يعني هي عام، عظهاته يتقبلها وانت وانت تتحاجه لا، لا يجب أن تتحاجه نحن نشطي بلالة يقول يفهم واحد بعضهم قال يفهم وحين يقول لا يجب أن تظن سيئ قال بعضهم يقول ها بقى يتحاجه وانت تأكد قال لا لا تدور له اسمع لا تدور يعني حتى لو كم يفعل وما تظاهرها فرعا لا لا لك حاجة من أنت مكلف بهذا الأمر الله هو يبقى والله يبقى عاقب ما عليك الله لا بد واحد يبقى الأفعال منكرات ولا يتجرى ولا يبقى هذا يبدو سهل قال الإمام الهادي في ذلمة أله قال أدي, أدي ظاهر الإيمان والتقوى وهم التزم ما يجود لنا ناشي تجسس عليه ولا يجود لنا نبحث عن أخطاء لكن الشخص أده كثير تجره والوقوع في المعطاة في الراغب سهل، من الراغب يجب أن ندريبه يجب أن نردع يفعل المنكرات يفعل الفواحش ولا يجبالي ويقول ويتمده وكذا وكذا ولا رينا عليه قضية قال له ماذا افعلوا لأن هذا يحر في الدين إذن التجسس يعني إذا كان الشخص معروف بالعدالة ظاهرها العدالة، ما يجد لك أنك تجسس عليه؟ البحث عن... يعني انك تذاع حتى تعرف عيوبه اي تتبع اخباره من دون غلط كيف يعني هو من ذلك ونفس الكلام تتبع اخبار البحث عن اي اذا ي... ي... ي... يقصدني يعني اي يفسر فيه ماجد الواحد اللي يعرف انه فثل ولا لا اذا يعني احيانا قضايا معينه تعرف الشخص بيتعلق با معكم معاملته بينك وبينه ما قفلك انك تفضحه إذن بيقول لا تظن به ظن سيء وإذا ظهرها العدالة والصلاح والتقوى فلا ترفح على أن تدور له فراغ به لا يفعله ولا يفعله لا تجسسوا ولا تجسسوا ولا, ولا يغتب بعضهم بعضا قال ولا يغتب بعضهم بعضا يعني لا يذكر أحدكم الآخر بشي يكره وهذا الغيبة قال أنت تذكر أخاك بما يكره وهو غاية هذا يسمى غيبة وإنك يعني على أساس أنك فيه قال صلوات الله عليه وعلى الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو كذلك فإن, يعني وهو فيه. فإن لم يكن فيه فقد بهدته يعني عادها عظم حين تكذب عليه يعني لو كان فيه هذا العيب يعني حاجة بيكرهها لا يتكلم لا تقول إنك كذا يعني إذا حين قلنا لكم تقول فلان قصير ولو يدري إنك بتكلم إنك تقول إنها قصير ما يضجر ما يجد لا هلوه هلوه هلوه هو لا سوى سوى ولا ولا ولا الداعي ها الا قال إذن ولا اغتب بعضكم بعضا يعني لا يتكلم وقلنا لكم هذه من المبالغة الشديدة في, في الاستمام بالمسلم يعني المؤمن للمكانة عظيمة عند الله المفروض أنك تستنبع وتتجنب أي شيء يعني تتحرز لا تأيش لا تنتهي كهذا حرمته وقلنا حين يقول لا تتكلم فيه بشيء وهو بيظهر هو بيكرهه لو ما سمعه ولو ما هو داري ما يجد و يعني و الله ذم كبير قال ولا ارتب بعضكم بعضا اي يحب أحدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهت سموه قال ايش تيقول لك انك يعني وش لو ياكل واحد لحم ما هو عدو عدو قد يوم الحرق لكن اخوك وجوب يعني ورجع يقول ماك وجوب ده دم وقل له مدري كيف ورجع يرا ياكل لحمه بايت احد واحد ياكل لحم كده لا حيض ميت حيق حيق اللي ميت قدو ميت قدو ميت قدوم دريفه عادي يروح ياكل منه شيء حاجه يعني مكروها جدا فاذا احد واحد قال ما حد يجيب له قال هذه دي انه من حين حين تتكلم في عرمه من الحين تاكل لحمه الطريقه <تصفيق> النبي مثل هذا خسالات قالوا طلعه والدبر لما أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الحج على معد معد بن مالك هذا جنع ورجع راه اعترف عند رسول الله بشتي خاف لنعصها واعترف عند رسول الله وقام رسول الله على هذا الحج بعد ما رجعوا من إقامة الحج قال زبير وطلحا بيتكلموا قالوا لا قالوا ستر الله عرف ما ستر نفسه قالوا لو ستر نفسه لا يسبر لا يسبر وين ربي يغفر له ولا يحتاج وصد لو, غفر لو يسترى الإنسان نفسه ويتوب ما علم قالوا هذا قالوا لو ستر نفسه كان أفضل لكنه اشترها الله فلم يستر نفسه وروجي ما مرجم القلب قالوا كذا سمع الرسول سمع كلامهم وسكت مشوا في الطريق يعني ساروا إلى أن مروا بجيفة حمار حمار قالوا بدو شاغل قد <تده> انتفخ قد <تده> رجلة كذا قالوا قالوا شاغر برجلة تدو منفخ <فوق> قدوا يعني بجد فيه رايحة ورجع قال الرسول وقف قال انزل بيقول الطلحة والزباد قال وقل انزل قال اصيبة من هذا قالوا يا رسول الله نعيذك من هذا يعني وش حرام وميز احنا ناكل من الميتة ايه حرام احنا ناكل من يعني انه ميتة والله حرم اكل الميتة قال يعني, يعني كلامكم كلامكم ما قال في, إيش في, في هذا اسمه ما عز أعظم عند الله من أكلكم من هذه الميتة هذا عند الله بات عاقبوا علىها أكثر من حين من هذه الميتة هذا يعني ما هو يعني إيش إذن ما هو أمر سهل مع أنه ما هو زامع وقد ماش قد ماش إذن بهتمام بالعرض في ارض المؤمن اهتمام كبير الى ابعد الحديث انك لا تتكلم في ارض المؤمن لا تتجرح عليه لا تتكلم فيه لا تسمي تصفيه ولا حتى تذكر فيه حاجه ولا فيه نكترح. نكترح. نكترح. قال باك راح قال مختارته ورا قال والله انه لا يتكلمس من يا شبات يعني في الجنه قال فاش احنا في الجنه هذا الحين تنقصوا منه اذا اذا ما قلت هذه مبالغه مبالغه اب يعني الى ابعد الحدود في احترام الانسان خليك ما انك تتعدى عليه تظلمه ولا, تظلمه ولا ما هو لا تسويه قديم ما يعني عدا سوء بتفذ اذا شر بحذر هذا التحذير كله من الاغثياب وهو انك تذكر شيء فيه تكرار ولو هو فيه يعني لا ما تقول ذاك بخيل ولا بخيل وتكلم يقول انه بخيل قال ما يجيك الحين انت وقعت انت في الغيظ وما تتكلم أنه أي شيء لو لم تتكلم سمين أو ضعيف أو طويل أو أشياء فإنك أنه لا يقرأ فقال أنك تتكلم فيه ما يقرأ؟ قال هذا أشيء؟ يعني هذا خطأ كبير وما شروط أحمائك بهم؟ نعم وما أنه إذا أحب أحدكم أن يقول ما هل الله تحود على الغيبة؟ نعم، على الغيبة فقط؟ فقط قال أنك في الواقع الله حرم المسلم حرم لحمه ودمه يعني ايه وعرضة فقال انت حين تأكل من حين تأكل من عرضة بجواء شد من حين تأكل من لحم تعالها قال من هذا الباب قال, قال قال هنا فيها تقدير قال قال اذا ما اخشر انه قال ان يعني انها فيها شرط يعني ان حصل ذلك فكرفتموه او ان تحقق ذلك لو يحصل هذا انه يأكل واحد من كذا انكم تكرهه جوه لم تفكروا هذا الفعل انكم مش من, من هذا التصرف الى ابعد الحدود لا الإنسان هذا من لحم اخيه ميتا لا ان حصل هذا فكان انفرتموا ما وفقتموا يعني هذا اكيد انكم بتكرهوه تعبر عن كرهتموه لان هذا الشيء من انفكره كان انكم بتكرهوا هذا الشيء قال قال كان حتى نسماها فعل فصيحه قال انه في قد لها شرط يعني ان حصل هذا فكان يهتموا فكيف إذن في عرض المؤمن واتقوا الله إن الله تواب الرحيم اتقوا الله ويتجنبوا كل ما آه يغضبه ومن وقع في شيء من هذه المخالفات في رجاء إن الله تواب رحيم قالوا تواب يعني كثيرة توبة وتوابة قالوا فيها مبالغة ما قال يعني كثيرة توبة معنى كثيرة توبة قالوا إما لأنها يعني إن بعض فسرها بمعنى جميل ان كثير التوابه يعني تواب توب... صدق يعني بي... مثل ما الله ما فعله ما يحدث للبشر نحكي <تصفيق> مرات تصدق رحم الله لا بعرف لكن عجبني ذا التفسير الحين قلنا الله تواب يعني بيتوب عليك وكانك لم تفعل هذا ما بيحصل في البشر <تكلم> ما بيحصل في البشر اي بشر اذا في حق واحد وسمحها كوذا بيعد فيه شيء لكن الله انه قادر على كل شيء يعني, يعني يغفر لي ذكريش الايه يقفر لي كل شيء قادر ويغفر لنا قال لنا يغفر لنا انك كل شيء قادر لنا انك الناس فقالنا ما بيسترى الناس تغفروا يعني تمام بالله بيستامحوا ولا يسكتوا ولا عبطيش شيء لكن اما الله ان التأنه لم يحصل منك شيء فقال ايش الله تواب الرحيم يعني ذاك تفاعل الانسان باي يتوب الله يستغفر وباي يتوب الله عليهم ذله ذل وما تفاعل تماما وهذه نعمة كبيرة قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إنا أكرمكم عند إن الله يعتكاكم هذا الآية يجب أن عليها هنا قال الله يعني إحنا قلنا إراعي واحد الناس ولا يحتكرهم ويستنبع رابهم ولا إيه فلذا قال يعني تنبه هذا الآية يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم من آدم أول فأجي تحتكرهم ولا تجي تقتابه، ولا تجي تقول كذا، ولا تعيبه، ولا كلكم من قصر واحد قلنا خلقناكم من ذكري وأنثى وجعلناكم شعوبة وقبائل يعني أحيانا جعل الله الناس شعوب يعني انقسمها قال الشعب هو الشامل للقبائل إذا بها قبيلة وقبيلة وقبيلة مجموعة القبائل قال لا شعب. شعب هو أكثر أشمال من الأشمال القبيلة قال شعب وقبيلة وبطن ومدرياج وفاخذ لكن الشعب قدوال اشياء اشامل ومنقسم الى قبائل حق الله قسم جعلناكم يعني تقسمتوا جي... جيتوا شعوب وجيتوا قبائل لاجل استعاره يعني حتى يتعرف الناس فيما بين يستطيعوا ينسبوا هذا من هذا يعني من البلاد الفلاني او من الشعب الفلاني من قبيله كذا ابن... من آل كذا لاجل استرو يميزوا يميزوا الناس يستطيعوا التعارف ما هو الاحتياط ايه يجلسوا يعني ليكم ايش ليجلسوا تتعارفوا فيما بينكم ما هو جل هذا الشعب هذا شعب يتكبر على هذا الشعب ولا احنا يعني ولا ضعفاء ولا ماذا ولا فقراء ولا ماذا ولا لا ولا دولا شوت ولا دولا امدري ايش فالله جعل الناس شعوب قال لي يتعارفوا ما هو جل يفاخروا بعضهم على بعض اننا جعلناكم ايش نخلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا يعني انتم حتى انتم مستويين إن اكرمكم ما بدنا يجعلناكم شعوب وقبائل ليناكم تتفاخروا على بعضهم الثاني انكم كان بتفاخروا جار انا قبيله كذا بتفاخر لا بتفعل يعني فوارح حتى بتفخروا بمن لا لا ابو يوم ادري وين ما جعلناكم شعوب وقسمناكم كذلك هذا الشعب يفتخر على هذا وهذه القبيله تفتخر على هذه القبيله وهذا البطن يفتخر على هذا البطن انتوا كلكم سواء بالنسبه لهذا كلكم مخلوقين لله من اصل واحد من ايش من ذكر وانثى وهو ادم وحواء لكن الاذيبا يميز بينكم يعني دي يعني دي يفضل بعضكم على اخر هو التقوى هو التقوى قال لي ما تفضل بعضكم على اخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه الايه بيجي بعض الناس ينكر التفضيل بين الناس ينكر التفضيل بين البشر ولا تفضيل أهل البيت خصوصا أهل البيت يقول ما هو سابر الله جعل للناس سوا ورجع قال به أحد يعني من المحققين قال قال هذه الآية بتدل على التفضيل كيف بتدل على التفضيل قال الناس كلهم مستوين إلا بالتقوى أو لا نحن بنا هذا جعلناكم شعوب والجبائل تعارفوا بس ما هو تكبروا على بعضهم الثاني إن أكرمكم لكن أكرمكم وأفضلكم من هو أتقاكم التقوى وش تراني أعرف إن ذا أتكاملني ولا مان أتكاملني هذا التقوى هي أمر ضاطني ما بيستفعل إنساني ما جهدك تعرف حتى لو فلان بيكسروا ما جهدك تعرف إنك يعني كثير من الناس ما جهدك تقول إنك أتكاملهم ولا إنهم أتكاملهم ما بيجوا أمر ما هو ظاهر لكن حين يجي ربي يقول ذولي يخ. هم أهل التقوى الله إذا عندما حث على أهل البيت فيبين إنهم أهل التقوى وإن أكثر الناس اتقال لله وأكثر الناس عمل بما, إيش بما, بما جاء به الله إذن الله ما بلا جاء خبرنا منهم أهل التقوى فإحنا عملنا بكلام الله وحين يقولون هم هذا ولا هم, الأيش هم الأفضل أما أننا نقول آية دول على عدم التفضيل لا يعني مخلاف لسريع القرآن ما الله تتفضل بني إسرائيل؟ قال والله تتفضلنا على كثير من غرقنا أو إنشي الآية فضلناهم لا بني إسرائيل فضلناهم على كثير من ما خلقناه تفضيلها ما كتفضلهم لا يقول أن الناس ما بيش أحد أفضل من أحد إلا ما الفضل بيجوا به ناس من الناس لكن ما هو أفضل لجل إنه فلان ولا إلا إذا هو لأنه مستقن نحن قلنا ما بالتقوى بالتفضل لكن في ليش نقول أهل البيت أنهم أفضل مع إنه ما عنا المفروض أنهم ما بالله بنقول لأن الله قال لنا أنهم أفضل يعني إذا نأتقوى فيهم اذا عند ما أيوة. كان الله وصفهم بالتقوى حين يقول ان هم هذول اللي بايقوموا بالحق هذول اللي بايقوموا بالدين هذول بهم كذا اذا اختلفوا على ان في انهم اهل التقوى اذا الايه تدل على انهم افضل يعني على افضليه نعم حين قال مدري من هذه ابو حديث قال الناس كتنا للمجد امبرك سوانتي كتنا للمجد لا بالعربين على جميع ولكن لا بالتقوى كلثم لا بالتقوى لا قبل التقوى هذه تقوى مخافه الله في كله بين الناس يجيهم تقوى اكثر من الناس خلاص قالت العرب أم... يا, أيها الذين... يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليتعارفوا اذا ما ارتفاخروا ايش على بعضكم الاخر ان اكرمكم عند الله اتقى يعني ولا بها ايش فضل لا احد على احد الا بالاي بالتقوى وبالعمل بايه بما جاء الله هنا هنادي بها افضليه ان الله عليم خبير اكثر اكرم الله عليم وهدي وعالم منه من افضل منها حد هذا لا احد إن الله عليم خبير هو عارف انه اذكى وش يعني كثير العاب العالم بالاذكى فضل أهل البيت وإنهم أفضل من غيرهم يعني بدل عن فيهم اتقاء أكثر من غيرهم. ما قلنا يعني إنهم قدوا كلهم أكيد إنهم بيجوا فيهم فاسدين وواضح ما فيها إشكال نحن إشتغل... يعني الأشياء أشال... هذه ظاهر من الصلاح هذه ظاهر من الصلاح نحن قدم كدن... أفضل من غيرهم من هذه ظاهر من الصلاح كتاب الله حكم الله وآياته والحادثة الواردة في ذلك هذا هو الذي بي... بي... بيطمئن لها القلب إن... قال إن الله علي منه والله هو ديه داي. هو ديه عارف إن الله عليم خبير قالت العرب كل كلم تؤمنوا هنا كان هناك بني اسد دخلوا في الاسلام ما بل دخلوا لجل حين الغلب اهل المسلمين يسلموا من ايش اسلاموا من المسلمين لا اي يقتلوهم ولا دخلوا في الاسلام وقالوا رجع دخلوا وتمدحوا يتمدحوا. قالت العرب آمنا اول شيء ده قالوا لهم دخلوا المدينه وارجع ايش خوش الدنيا ملي من الاماكن وملوها قالوا حقات من حقت الحيوانات يعني يعني وفاخروا قالوا يا محمد نحن اسلمنا جي العرب قالوا اسلموا بنفوسهم جاوك على راحنا نحن جيناك بالانفال والاموال والدريه احنا حين جينا نسلم احنا يعني احنا فقال أول شيء قالت الأعراب وآمننا ما تبشي إيمان عادم ذالب يتمدحوا أنت موزوا في السوا قالت الأعراب وآمننا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا قال الله ما تبقى قلهم ما قد آمنتم ما قدريتم وش عن الإيمان الإيمان إن الإنسان يصدق بكل ما جاء به الله ويطبقه ويكتنعبه ما هو إنه يعلن الشهادة في اللي جلال يكفله ما هو إيمان صدق بالفرق بين الإيمان والإسلام الإسلام ياتي احيانا بمعنى الاستسلام بس يعني انه يعني يدخل في حاجه تمنع من ايش من قتله انه ان الشهاده لا يعامل معامله الايش الكفار هذا معنى الإسلام لكن احيانا يستعمل الإسلام بمعنى اخر وجعله اعظم الاسلام يعني الانقياد والاخلاص للنفس لله في قال ايش اسلمت وجهه لله احيانا استعمال الاسلام بمعنى الايش التام في كل شيء والاستسلام وتغيير يعني يعني أنه جعل الأمور إلى الله هذا معنى آخر للإسلام لكن الإسلام في هذا المعنى معناها الاستسلام يعني بيقولوا من أسلم يعني من أستشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غلص ما عدي يزقت له فما أسلموا على هذا الطريق فقالوا آمننا قال قلهم كل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا والله عالمهم ما بد آمن هو داري بالنيات إذن قال قلهم لم تؤمنوا حتى قالوا أنه في تأدب في الكلام يعني ما قال ما يعني يقول لم نحن كذبتم ما قد سلمتم ما قد امنتم قال ما امنتم كلكم تؤمنون ولكن قولوا اسلمنا قال ما قد امنتم قولوا... يعني دخلنا في هذا الدين يعني لا عاد ايش ما عاد ما عاد هنا لا, آه... لا آه... في قلوبكم ما قد دخل في قلوبكم لو قد دخل وتطبق كل ما جاء به ولا ويظهر يظهر يظهر, يظهر في في عملكم قال قال, قال الهادي يدخل الايمان في قلوبكم كيف بيدخل قال اذا ظهر الدين في افعال الانسان هذا اللي دخل الايمان في قلبه يعني من الناس من يظهر دينه في معاملاته في كل شيء بيظهر لك دينه هذا اللي دي امن اما الشخص الذي ما بالله ما يعني ما برت الدين في افعاله فما قال ما قد دخل الايمان في قلبه هنا قال لما قال ما قد دخل يعني يعني ساخينكم قد اعلنتوا انضمامكم الينا وانكم ما عدتم لنا لكن ما قد دخلتكم عاد بيصبر عادكم بعد حقت تعلموا وكذا وتدرب الانقياد لله وتعملوا بكل شيء وتعملوا بكل ما جاء به الله حتى قال نبه الامام الهادي قال وراي في انه يقوم بعض الافعال هذيك المسلمين ضروري يفعل كل شيء ما يكفي فالايمان اذا لما يدخل الايمان فيه فيه ما يدخل في كل ما ما الله ويترك ما الله هذا الايمان هذه بيجي بيدخل الايمان في قلبك و... الا بيدل انه ما يعني انه متوقع بيقولوا لما التوقع انه متوقع انكم اي ما ما ما قد حصل هذا بعد ما قد حصل ما قد حصل, ما قد حصل. لما, لما ودريح. ودريح أه. أه. يعني, يعني أنا لما لما توقع جربت البريح داروا في البريح ولا ما ده. ده يعني معناها توقع يعني اني بعد ما يعني معناها يعني داروا معناها لما اذا هذا شيء جوال اها العرب امنا قلنا امتمن ولكن قلوا اسلمنا ولم يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله اذا اطعتوا الله صدق اطعتوا رسوله لا يلدكم من أعمالكم شيء. ما هو منجفاتكم من أعمالكم شيء. يلد يعني أن ما هو منجف عليكم, عليكم من شيء. وهنا بيتملكم الإيمان. إِنَّ الله غفور الرحيم. يبدأكم تزبروا. وتطيعوا الله رسولك في كل ما جاء به. فالله بيع يعفيبكم على كل أعمالكم. لا يلدكم يعني لا ينجسكم من أعمالكم شي ولا شيء. إن الله غفور الرحيم.. بيعفر كل ما أخطائكم حتى في بعد ما اتمتم اذا اخطات ورجع يعتوبت الله هل في اشاره على ان اعمال الامتيه نبايديهم على اعمال الخيريه حتى قبل الاسلام لا مدري ما ادري ما هي لا ان تبقى هناك احبط اعمال المدري ما عادها مقبوله مع الكفر ما بيجي الاعمال ما يجي قاعد اضل اعمالا إن, ان الله غفور الرحيم هنا بالله يبين بي يبين الله غفور رحيم يعني عم به انتوا عم معكم مجال لا بدكم ترجعوا الى الله وتطبقوا كل ما جاء بالله والله بيغفر لكم انما المؤمنون بيقول لهم بيبيئ ما الايمان انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله زي ما هذا الحين الله لا مسلم وكده مؤمن وبيبيئ في الجنه خلاص بده يقول اذا جاءه جور وذاب يتعذب قال له هو يعني بيجعل الايمان يقول قول بلا عمل بيجعله قول بلا عمل الايمان يعني اذا قلت قال اشهد الله وانا محمد فسر على معنى فكال هذه وما يعني يعني الدين دري ايش قال فيه مفترفين قال هذا في دليل عليهم يفهموا منه حين يقول انما المؤمنون الذين بالله ورسوله قال اذ بيؤمن بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هذا ذي قال بيعمل بي يعني هناها يعني, يعني أفضل الأعمار قال إنه جاهد بماله يعني يقدم ماله ويقدم نفسه حتى نفسه في سبيل الله هذا عمل يعني ضروري عمل ما هو ما بالله يقول كلامه بس إذن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قال ذي آمنوا بالله ورسوله ويجلسوا على هذا إيمان صد لم يرتابوا يعني لم يحصل لهم شك في ذلك يرتاب ان يحصل الشك ما حصل لن شك في هذا وان الله باثره الجنه ولا انه بعاقب على الناف ما جاء له شك فيها فلذا استمر إيمان فلذا قال عطفا ثم قال من الحين قال ثم استقام يعني الان عاد الاستمرار على الإيمان وعلى هذا على الإيمان استمرار بحيث انه ما يرتاب في, في, في, في إيمان في يعني يعرف ويثق ان الله باث يعني بيحاسب الإنسان على كل يعني أنه بيجره أو بيجازح على كل عمل خير بيحطيه خير وأن أي معصيه أنه بات إيش تدخل إلى جهنم هذا دي بيؤمن يعني بيستمر على هذا قال ثم لم يرتاب يعني جلس إيمان في قلبه مثل في أفعاله واستمر على ذلك قال هذا دي هو إيمان إنما المؤمنون الذين يعني ما بلا ذلك ثم لم يركبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك مصادقون هذا الذي هم المؤمنون صدق ما هذولك اللي قالوا امننا ان الله ان بعيد بعيد ان يمر بمرحله الايمان كله قبل ان يتاح له فرصه ان يهدي بالله ولا كيف بقى والله مو حاليا لا هو في ان في عهد رسول الله انش ضروري يعملوا الاش يعني ينتثل الواجبات اذا متيطوا من جهاده ولا فلا قال ما لا يمتثل ما امر الله حتى لو كان شيش قال المفروض في أي وقت حتى لو يعني على الاقل بنقول ان جاله فرصه الجهاد مثلا قد لازم الجهاد ولا على الاقل انه مستعد انه يجاهد لو جيك ما يوباد نفسه يوباد نفسه لهذا الامر مهما كان انا اقول على هذا مثلا ما خلينا معانا ولا ان كانك عيد الانسان يموت لا انه بعيد لانه قد حصل وقت كثير وما امكانهم ما مسافر ولا بشي ناس فالحين يقولون مضى أوقات مثلا ما أمكان فيها جهات لا أستطيع <تصفيق> أن نقولها أنها ضرورة هذا الشيء يقولون معنى أنه جهه يعني إذا أتمكننا هذا والله فعل الأقل جهه بحادث كذا فعلى الأقل جهه باني في نفسه أنه جاهد ويضحيه ويفعله ويقدم الإسلام على حتى لو بدل نفسه <تصفيق> نعم قال إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله إذن المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال هذا الذي هم مؤمنين صادقا ما أهم الذي قالوا آمننا وما دخل إيمان في قلوبهم كل أتعلمون الله بدينكم قال بيقول للنبي يا, يا محمد بيقول الله للنبي كلهم بتعلمون دينكم لأن النبي هو يعني بيشتكي من الواحي وبيدريه وقالوا لا تعلمون الله بدينكم تخبروا ربي تخبروا له بدينكم عندكم ما هو داري وانت الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم داري بكل الذي في ما وذيف الارض شيء عليم بكل نفس بكل شيء عاد جيت تخبر له مؤمن يا عليك انا اسلموا خاب في الواقع لا بتمدحوه بتمدحوا من اسلموا يتمنن المن هو هو له معنيان احيانا المن معنى العطاء بس يقول الله علينا بذلك ما معنى نتمنن من الله يعني اعطاني المن هو يعني ياتي هو يأتي أحيان بمعنى الاعطاء غير مقابل بغير ان ينتظر المعطي اجرا او مقابلا هذا المن يقول من الله علينا ب ولا بمطر ولا هذا مننا يعني اعطى وأحياناً تأتي بمنى يعني أنه يذكر أنك تأعطف حين أنا أعطيتك حاجة يعني من قير مقابل أعطيتك بل... أذكرها يعني أعتد بها حين أعتد بها يقولوا لا أعتداد بها أخبر لك أنني كد... تتمنى كدمن... عليه وهذا هذا من وهذا المراد هنا قال يمنون عليك أن أسلموا يعني يتمدحوا أنهم أسلموا يا يمنون عليك ايش يمنون عليك ان اسلموا كلاكم منو علي اسلامكم قل لم لا, لا ما ما قدرنا فعتوني الحين تسلموا جوس مدحونكم تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان هذه قاعده اسرو اسرو اكثر الايات اسرو انت قاعد يقول بل الله عليكم ك <تصفيق> قال الله ثقال بي منه عليكم يا لا تتمننوا ما كده ما قدرت ديتوا الله ولا نفعتوا الدين انتوا بتنفعون هداكم بالدين الله يمن عليكم ان هداكم للايمان اذا كنتم امنتوا الحين قالوا امننا قال ان هداكم للايمان إن صدق انكم امنتوا فلا تتمننوا الله ذي بي من عليكم انه جعلكم تؤمنوا لكن ما قدرت امنتوا اصلا بل الله يمنوا عليكم يعني هو ذي يديه أذيك دعباكم في الواقع هو ذي أنعم عليكم ما أنتوا ذي أنعمتوا أهل على الدين ونقول لكم أسروا أكثر الآيات بتتسبر يعني نحن نستشعرها في حياتنا كلها ما هي مابلة تحامل المشركين ولا لا لنحن بعض الناس عنده ذات تتصبر شيء إنه تتسوى وعده وإنه قد هوجيد وإشتي إن الله يتصبر للشيء وإنه قد تتسوى هاجه خائلات ناس كما لا إلا أنك تضعت إدارة إن نفسك في صراحة وفي هداية فإيش؟ شكر الله إنها خلاك خاتلة لا ترى نفسك ويقول لك مكانه ويقول لك أدريه ويش هذا بتحصل فيه كثير من الناس عنده إذاك تصبر حاجة خلص إن قدوا مدريه ويش ويشتي إن ربي يسبر له الشيء ويسوي كذا وذا ويعني يبقى رأى مثل حينجو قدوا يصبر مدريه لا يدري اني ذات برا الانسان اذا اصرح نفسه في يدري ان الله انعم عليه ويقول شكرا لله ما هو يرافي نفسه انه بتسويها حاجه يدري ايش من حسنته نعم قال امنن عليك ان اسلام لا تمنوا علي يا بل الله يمن عليكم انهداكم هداكم ها لأن هداكم الله غير من ايه هما يمن بالله يمن ان يذكرهم انت يعني هم اعتبروا ان قدان عم على رسول الله على الدين هؤلاء ذكروا قال هالا من تديان عمته الله ذن عمله قال كلامه في سنن من معنيين احتقار والاعتداد وذكره من من الله هنا يمنون عليك بيع بيعتبروا ان قد اعطاك حاجه تفضل منه قال لها الله لا اعطاكم قلنا له لا يمنون عليك ان اسلموا قلنا لا تمنوا بل الله يمن عليكم الله يديمن عليكم يعني هو دي اي عليكم يمنوا عليكم انهداكم للايمان يعني الحين من الله ما هو نعمة منكم على الإسلام الحين تستجو بل الله هي الله انه يديكم هذا إذا هو حين قالوا أنه آمن إن كنتم صادقين، لو أنتم صادقين خلي إذا كأنك ذنب من جهتنا اولا حين يتمننوا ثانياً ما بيجوا ما هو صدق. يعني لو صدق، لو صدق، آمنتوا لا يجي تقول لي إيه تتمداه عندك مجد السوان الله هذي أنا أمعلك باي سبري جمعه حداهم الله هزينا أه باي سبري يعني بلشتينه ما معنى إشتينه در حين يقول يعني هم بيتمنلوا إنهم قد فلواقع ثم آمننا قالوا آمننا يعني بيثمدحوا انهم قد قال الله صدق انكم قد امنتم ما اتمنى ان الرهذي الذي ايش نعم عليكم بهذا الشي. يعني ما هو ما ما بلا انتفعتم انتم بهذا الشيء والله ينم عليكم بهذا الشيء يقول <تصفيق> ما ما ما بلا ما كنتم فاذبين دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. اذا اذا انتوا صدق قالوا يعني دلوقتي. هم قالوا قد امننا وبيمدحونا قد امنوا قالوا لا اتمدح انكم امنتم اذا انتوا امنتوا والله اذا انا معكم خلوا في غرفه اذا هو عليكم بالان ما هو انتوا اذا على على على الدين يعني ما كانوا بيقولوا يعني اداهم لا لا صار ما هو دليل لا ما هو هم يعني قد دخلوا فإذا قال إن كنتم صادقين قلوا ما أمدار إن كنتم صادقين ما أهداهم بنتم صادقين بنتم كاذبين فلو كذا عندك فالله قد... إذنته قد... صدق أنهم قالوا ما هي؟ قال... قالت العرب آمنّا يعني بتمدحوا المآمنوا قال ها لعتوا وتمدحوا أنكم آمنوا قال الله هذه دي... يعني ما أنعمت على الإسلام ولا نفعت الإسلام الله هذه نفعكم حين إله هو صدق إذا هو صدق لكم آمنتم فما نفعت الإسلام؟ الله دين نفعكم خليناهم موضد ما هو صدق كان فيها ذنب لمجاتة أولا من نحن المن ثانيا فيها ما هو صدق يعني إله صدق إذا ما في الإيمان ما يجب أن على الدين الله دين نعم عليهم حين احتمل و لو اتحقق الإيمان ما قلت له قال ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون كلا يعني حين قال اقول اتعلمون الله بديناكم عندكم تقول امننا وعندهم ربي ما هو داري الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون يدارب اعمالهم فهمت الامان على هذا تايد التفسير هذا إن الإيمان ضروري يعني قال ايه لما يدخل عمل قال والله بصير بما تعملون عارف باعمالكم فقد امتثلوا او ما امتثلوا ما وسعكم انك باخبر بالربي كان عاد في هذا صح هذول الناس قالوا تعلمنا الله دينكم وقالوا نفر بين ان تقول تعلمون الله دينكم تعلمون الله دينكم ولا تعلمونه بدينكم قال تعلمه وقال بتقول علمتك بكذا او علمتك بكذا اذا خلين يدري تماما تفاصيله ودقائقه هذا الشيء قال قالوا ان الباء تعلمون الله بدينكم في ذي يعني انه كل شيء عندكم انتم بتخبرونهم انه ايمان وان بده داخل صدق وعمل لا قال الله اعلم هو اعلم بايش ودارب اعمالكم حتى هل, هل يكون صدق او انكم قد امنتم وقد امتم ثلاث واولى ان الله عالم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون الى